Ya Allah, ya Allah Allamtani kayfa at'amal ma'ak wa atma fi thawabak وارضى بما تختار وافعل ما تريد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الله وسلم سلم على عبده و محمد و على آله و صحبه أجمعين أما بعد من هي الأم من هي هل علاقتك بالأم علاقة حنان فقط صدقني ينجد ما هو أكثر من ذلك هل لأنها أحسنت إليك تريد أنت أن تحسن إليها والله العلاقة أبعد من هذا أصلا إن كثيرا من الناس يعتبر الإحسان للأم بالنسبة له هو من باب الحاطفة وتقليد اجتماعي فقط بعضهم يحسن إليها فقط لكي لا يلومونه الأم أكبر من هذا الأم مشروع مشروع استفاد لك في الدنيا قبل الآخرة ستجني من ورائها أموالا طائلة والله أنا لا أستخدم تعبيرا مجازيا ولا شيء أنا أقصد المال الحقيقي فعلا ستدر لك ثروة يوجد أشياء إذا طبقتها مع الأم فسيزيد رصيدك في البنك وأشياء إذا فعلتها ستتحسن صحتك صدقني لن يكون كلامنا اليوم عن البر كلاما تقليديا ولكنه سيكون بطرح جديد أريدك أن تغير نظرتك عن الأم وسيكون الكلام لمن لديه أم وبعدها سيأتي الكلام لمن فقد أمه وما هو شعورها تجاه ابنها أنتم تعلمون أن الإنسان إذا كبر بالسن فإنه يحتاج إلى عناية أكثر ويروى أن رجلا ضاق صدره بأمه العجوز خاصة بعد أن بدأت تختلف مع زوجته فأراد التخلص منها لكن الشيطان أوحى له بفكرة مجنونة أراد الابن أن يذهب بأمه ليضعها في مكان مليء بالذئاب لكي تأكلها الذئاب ويتخلص منها وفعلاً أعوذ بالله حمل أمه وذهب بها وتخيل ما هو شعورها أن يذهب ابنها ليلقيها الآن للذياب سكتت ورجع هو وبقيت في مكانها تنتظر مصيرها والذياب تعوي فلما كان الابن العاق في الطريق رجع إليه عقله وكأنه استيقظ فقال أنا ماذا فعلت كيف أفعل هذا بأمي فندم وأراد أن يرجع ليأخذ أمه ولكنه كان مستحيا منها فغطى وجهه بثيابه وجاء إليها فلما رأته الأم لم تعرف وظنت أنه رجل آخر فقالت له يا أخي أرجوك أدرك ولدي وابقى معه إنه في الطريق لوحده وأخاف عليه من الذئاب <تصفيق> وجد قصة تعتبر من الخيال أدبي البلاغي. يروى فيها أن شخصا أراد أن يفسد غلاما، فقال له إذا قتلت أمك وجئتني بقلبها سأعطيك مبلغا كبيرا من المال. هذا الفتى الجهل صدق، ففعل ذلك الفعل الشنيع وأخرج قلب أمه ورجع إلى الرجل بسرعة، ولكن من شدة استعجال الغلام سقط على الأرض فتكلم قلب الأم. ماذا قال؟ لقد تكلم القلب بكلام جعل الابن يندم. فماذا قال القلب؟ هذه الأبيات ستصف لك المشهد أغرى رئ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوتر. قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الدراهم والجواهر والدرر فمضى وأغرز خنجرا في قلبها والقلب أخرجه وعاد على الأثر لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعفر إذ عثر ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فتفاجأ الابن بكلام قلب أمه طبعا وحنانه عليه رغم ما فعله فتأثر فكان هذا الصوت رغم حنوه برق السماء على الوليد قد انهمر ورأى فضيع خيانة لم يأتها أحد سواه منذ تاريخ البشر وارتد نحو القلب يغسله بما فاضت عيناه من سيل العبر يعني صار يغسل القلب بدموعه ويقول يا قلب انتقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تختفر ثم قرر هذا الابن الانتحار فقال الابن مخاطبا القلب وإذا رحمت فإنني أقضي انتحارا مثل ما كان من قبلي قد انتحر واستلخ خنجره ليطعن صدره طعنا سيبقى عبرة لمن اعتبر فناداه قلب الأم كف يدك ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر يا إذا كانت لديك أم فأحمد الله لأن كثيرا من الناس ليس لديهم أم كلمة أمي هي من أحلى الكلمات التي يمكن أن تنطقها في حياتك كلها وكثير من الناس يريد أن ينطق بهذه الكلمة لكنهم لا يستطيعون لأنهم فقدوا أمهاتهم وأنت أيضا سيأتي عليك زمان لن تستطيع أن تقول أمي فالأم لن تعيش إلى الأب إن من فقد أمه يتمنى الآن مكانك أنت مع أمك وكأنه يقول لك والله لو كانت هذه أمي لبررتها ولا فعلت لها كل ما تتمنى بل إن بعضهم قد فقد أمه في الصغر إنهم ليست لهم من مشاعر الأم إلى وقد رحمك الله عنهم فأعطاك أم تنتظرك وتنتظر إحسانك فماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل؟ هذا ابن قد فقد أمه وهو الآن يحاول أن يعبر لكم عن حاجته لحنانها فماذا فعل؟ لقد وضع خده على رسمة رسمها لأمي ويريدها أن تحبنه. وأنت أمك على قيد الحياة فهل أعطيتها ما يكفي من حنانك؟ يا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 إنها ستفني جسدها وحياتها لأجلك. والغريب أنها ستكون فرحة بذلك، بل لن ترتاح هي حتى تكون أنت مرتاحا فإذا ابتسمت ابتسمت هي، وإذا بكيت بكت هي أكثر منك. وإذا كان ألمك يصل إلى الجسد، فألمها يقطع الروح، وألم الروح أشد من ألم الجسد، بل لا يقارن به. <تصفيق> الأم مشروع ناجح حاول أن تستغلها قدر المستطاع. نعم إنها ستصلح لك أبنائك حتى لو لم تلتقي هي بهم ستصلحهم لك وستدر عليك أموالا وستطيل عمرك أيضا هذا ليس كلامي انظر من الذي قال ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه إذن الأم هي أسرع طريق للثراء فاستغلها وأحسن إليها بسرعة وسترى كيف أن الأموال ستأتي إليك بسرعة أيضاً بل أحياناً يكون للإنسان رزق واسع سيأتيه دفعة واحدة. ولكن هذا الرزق ينحبس عنك ولا يصل إليه. لماذا؟ ما الذي يحبسه؟ يوجد ذنب معين هو الذي يحبس هذا المال من أن يصل إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن الرجل لا يحرم الرزق بخطيئة يعملها. فالمشكلة أن هذا الذنب يمنع رزق الآن ويحبسه عنك. لكن لا تخف. الأم أيضا هي الحل. يا استمع لهذه القصة جاء رجل لابن عباس رضي الله عنهما فقال إني خطبت مرأة فأبت أن تتزوجني وخطبها غيري فأحبت أن تتزوجه فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ فقال له ابن عباس هل أمك حية؟ فقال رجل لا فقال ابن عباس إذن توب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت قال رجل لابن عباس لماذا سألته عن حياة أمه فقال ابن عباس لأني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة نعم بر الوالدة يمسح الذنوب مسعا فماذا تريد أكثر من هذا الأم تعطيك حسنات كثيرة وفي الدنيا يأتيك من ورائها رزق ومال واسع وأيضا تطيل لك عمرك وفوق هذا ذنوبك تمسح يا الله لا يوجد أمر آخر أيضا إنها ستصلح لك أبنائك بحيث تعيش معهم في سعادة إلى آخر حياتك يا الله, يا الله لا لا ستصلحهم لك بدون الحاجة إلى أن تربيهم لك وبدون أن تراهم حتى كيف؟ الجواب إذا بررت أنت أمك فسيقوم أبناؤك بالمقابل ببرك أيضا وسيعيشونك في سعادة إلى آخر حياتك لأن الجزاء من جنس العمل أليس العاق يعقه أبناؤه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيب فكذلك البار يبره أبناؤه فيأ سبحان الله كيف أن بر الأم جمع كل هذا الخير لهذا فعلا فعلا الجنة عند الأم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني أريد الجهاد في سبيل الله فسأله النبي عليه الصلاة والسلام قاله أمك حية قال نعم قاله النبي صلى الله عليه وسلم ألزم رجلها ألزم رجلها فثم الجنة يعني الجنة عند قدمها أي والله بعد كل هذا الفضل لا بد أن تكون الجنة عند قدميها، فلماذا تضيع وقتك بالبحث عن الجنة في مكان آخر ابدأ بالأمي أولا ثم فعل بعد ذلك ما تشاء يا الله يا الله الآن الآن تذهب إلى والديك وتقبل رأسيهما وأيديهما إلى أن ترضيهما وحتى لو كان راضيين من الأول فحاول أن تجعلهما يرضياني أكثر الآن لكن يوجد بعض الناس لديه مشكلة يقول أنا أريد أن أبر والدي ولكن أسلوبهما معي شديد فأنا لا أستطيع أن أبره بل تستطيع يوجد حل سحري حل سحري لهذه المشكلة أنا وصفته بنفسي لأكثر من شخص كل من طبقه تغيرت حياته مع والدي ولكن انتظروا لحظة الحلقة ناقصة كان المفروض أن أعطيكم أيضاً اقتراحات ذهبية ستجعلك باراً بوالديك و نحن لم نتكلم عن بر الأب و نتكلم عن الذي توفي والده أو أمه كيف يمكن أن يبرهما ليس برهما فقط بالصدق والدعاء الدعاء لأنهما متوفيين لا لا توجد أشياء أخرى يجب أن نذكرها كل هذا سنتطرق إليه لكن في الحلقة القادمة إن شاء الله تابعونا يا, يا الله يا الله علمتني كيف في ثوابك واستغفرك وادعيك واطعك دوم حبا في جمالك وارضى بما تختار وافعل ما تريد